وا ويلي وا ويلا عالم حسن والحسين وا ويلي وا ويلا عالم حسن وال... يا علي يا اللي بيجلي الغنمه شلون بوجودك نهضت فاطمه عجب كل العجب يا حامل حما قلبك على الزهراء يا حدر صبر وا حسن ايه واويلي ايه عالم حسن ايه صبر قلبك يا علي والله عجيب وانت سيافك لو غضب يمطر غضب حقها ام حسين وجهت لك عجيب اقوم يا بالحسن موضل عنكسة واويلي حسن. ايه واولي. ايه عالم حسن. ايه اي اي الصحة تبصت الظليمة يا علي. ظلع من منك سرعين يا الولي. عندكم ودعي يا حيدر والولي. الظيم بوجودك اشوف والقاحة. واولي. واولي. حسن لفسي. اي يا عالم حسن اي هي حيد سر اللي جرت باب وحي الله يا حت ور جرت اسل فدعه هي حيد سر الماء هو باب وحي الله روجرت من هضو الحنزتية تكسرت من هضو الحنزتية تكسرت وسب كل الوسف يا فارز مضار وسب فارز اي واويلي اي واويلي اي, اي عالم حسن اي وا wa wow, waili wow, wow.